وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء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 ودو منا قطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي لا ربكما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 بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء التكين على فرش بَطَائِنُهَا من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن غاصرات الطرف لم يطمثهن إنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ مُدْهَانَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فِي خُضْرٍ وَعَبِقٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ